ما وده والله قدير والله غفور الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم ان تبروهم وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَتَبَرَّوْا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا وضاهروا على اخراجكم ان تولنوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بامن هن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان كنكحوهن اذا اتيكمن اولرهن ولا تمسكوا بعصى من كوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقت ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فات الذين ذهبت ازواجهم فعاقبتم فات الذين ذهبت ازواجهم إِسْلَمَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ